ودَخَلَ مَعَهُ السِّجْن فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خبزا طائر من هنا بنبت تعيلي نبت نابت تعيلي ان نراك من المحسنين